أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا لم أنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصم من الزيح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة ولقد كررنا بني ثُمَّ رَحْمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَصَدَّقْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ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 وَإِنَّ كَذُولَ يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّتَقَذُّكَ قَلِيلًا وَلَئِنَّا ثَبَّتْنَاكَ لَقَد كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَنَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا